بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من اشرطه أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ورقم مئة واثنان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه النداه المباركه التي تولاها صاحب الفضيلة النداه يا عبد العزيز بن عبد الله من محمد آل الشيخ والشيخ محمد بن بخري في موضوع عظيم قاله هو موضوع التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساس الملة والدين وقد أجاد وأفاد وأوضح أقسام التوحيد وبينا كل قسم فجزاهم الله خيراً والله أعلم حكمتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعل جميعا بما سمعنا وعلمنا ايها الاخوه في الله ان هذا الموضوع هو اهم موضوع في الاسلام وهو أصل دين الاسلام وهو الاساس الذي ترجع اليه احكام الاسلام من استقام عليه واداه كما ينبغي واعتقده عن الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاه والسلام استقام له الأمر فإن كمل أحكام الدين وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند حدود الله كانت له السعادة الأبدية وفاز بالكرامة في الدنيا والآخرة إلى ما على ذلك وإن انتقص من الأحكام شيئا بأن ارتكب بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات التي لا تنقب إسلامه ولا توجب ردته صار تحت المشيئة مشيئة الله عز وجل وصار مصيره إلى جنة ولو بعد محن وبنايا ولو بعد عذاب على قد معاصيه التي مات عليها لكن التوحيد هو الاصل اصيل من استقام عليه ومات عليه سالما من نواقض الإسلام فله جنة ومصيره اليها وإن جرى عليه قبل ذلك ما يجري من ابتلاء وامتحان وعذاب وغير ذلك على قدر ما مات عليه من معاصي الله عز وجل يقول الله عز وجل ان الله لا يغفر اى شكه ويهجر ما دون ذلك لمن يشاء وشيك ضد التوحيد مات عليه صائل النار نعوذ بالله ولا مغفرة له ولا نجاة كما قال عز وجل انه اشرب بالله فقد حرم الله عليه الجنه والنار وما, وما للظالمين من انصار قال تعالى وَلَوْ أَشْرَكُوا فاحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين قال عز وجل ما كان المشركين ان مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولئك حبطت في النار هم الله العافيه واسف قد سمعتم بيان هو معنى لا إله إلا الله فإن هذه كلمة هي أساس الملة وهي أصل الدين وهي كلمة التوحيد والعروة الوطرة وهي أول كلمة دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم كلهم دعوا اممهم إلى توحيد الله والإيمان بمعنى هذه كلمة لا إله إلا الله كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجنبوا الطاغوت قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده ولما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى قومه وهم العرب ويتبعهم غيرهم من الأمم دعاهم إلى هذه الكلمة قال يا قوم يقولوا لا إله الا الله فأجاب إليها القليل ودخلوا في دين الله واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة واباها الأكثرون واستنكروها وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إنها لا لشيء العجاء وقالوا أيضا فيما ذكر الله عنهم أئنا لتاركوا الهه الرجاء المجنون فاستكبروا عن هذا الأمر انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اين لتاركوا الهه عن شاعر المجنون سمه شاعرا ومجنونا مجنونا وضلالهم وفساد عقولهم فاستمر عليه الصلاة والسلام الدعوه والتوجيه والعشاذ وصبر على الاذى حتى دخل جم الغفير في توحيد الله ثم اشد الاذى فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهاجر معه من استطاع من أصحابه وهاجر إليه كل من أسلم في سائر أرجاء الجزيرة ثم لحق به من هداه الله من المسلمين من الناس من خارج الجزيرة ايضا ولم يزل يدعو إلى الله عز وجل ثم شرع الله له جهاد وجاهد في سبيل الله ولم يزل في جهاد وصراع مع قومه حتى اظنه الله عليهم وحتى دخلوا في دين الله افواجا بدل ما فتح الله عليه مكه ثم اكمل الله به الدين واتم به النعمه عليه الصلاه والسلام ودخل الناس في دين الله افواجا ثم قبضه الله اليه ورفعه في الرفيق العلى عليه الصلاه والسلام فجسده في الارض وروحه في على الليل عليه الصلاه والسلام ثم قام بالامر بعده اصحابه رضي الله وارضاه جاهدنا في سبيل الله ويدعون الى توحيد الله والالتزام بشرعه حتى نشروا دين الله في المعموره فحاربوا الفرس والروم وغيرهم من الامم حتى ظهر دين الله وحتى علت كلمه الله وحتى انتشر التوحيد في الارض وعرفه من جهيله فتوحيد الله هو الاساس وهو الأصل وبقية أمورهم تابعة لذلك وبين لكم الشيخان أقسام هذا التوحيد وأنه أقسام تنادي للإضاحة والبيان فان توحيد الله يكون بالإيمان بأفعاله سبحانه ويكون بالإيمان بأنه مسحق والعبادة ويكون بالإيمان بأسمائه وصفاته وأنه مستحق لها ومتصف بها على الكمال سبحانه وتعالى فهذه الاقسام الثلاثه الإيمان بأفعاله عز وجل وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ومصرفها انه الضار النافع المانع مصرف في هذا الكون لا شرك له في ذلك ولا مدبر الأمور سوى سبحانه وتعالى رب الجميع وخالق الجميع إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى يغشى الليل النهار يطلب حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فله الخلق وله الامر هذا هو توحيد الربوبيه والخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الامور سبحانه وتعالى خالق السناوات خالق الأرض خالق البحار وأنهار خالق الجبال خالق الحيوانات خالق الاشجار خالق كل شيء سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هل من خالق غير الله هو رب الجميع خالقهم هذا يسميه العلماء توحيد الربوبيه يعني التوحيد الذي يختص بالرب عز وجل وهو أنه مصرف الأمور ومدبرها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى فهذا أقربه المسلكون غالب المسلكون أقربه بذلك منهم العرب وغيرهم كلهم يقرون بأنه الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى قال تعالى لنبيه قل مجديني قل يا محمد للناس قل مجد يرزقهم من السماء والأرض اما يذكو السمع والابصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الامر فسيكون الله سوف يعترفون بها وغادي يعترف ما انكروا هذا ولا انسان من خلقهم لا يقولون الله ولا إن أهما أهما لا انسان من خلق لا يقولون الله وهم هم مقرون بهذا ابو جهل وغيره من كفار قريش وغيرهم من كفار العرب وكفار الأمم مقر بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي خلق الانسان وخلق الحيوان وخلق كل شيء وانزل المطر وانبت النبات الى غير ذلك سبحانه وتعالى لكن هذا ما يكفي ولهذا جعل قسما مستقلا لانه ما الى ما كفى، حتى يعترفوا بانه مستحق العباده سبحانه وتعالى حتى يخصوه بالعباده بدعائهم وقومهم ورجائهم وسجودهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك يعني حتى يخص الله ربهم بعبادات لانه خلقهم ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وارسل الرسل لهذا الامر ليدعو الناس الى عباده ويوضح لهم ما لا العباده وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبدون ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله هو جانب الطاغوت فهم مخلوق ليعبدوا الله قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها الايه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا زياز عن ولا مولود هو جهاز عن ولده فان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل تعاره ان اكرمكم عند الله يتقاكم هم مخلوقون ليعبدوا الله وليتقوا سبحانه وتعالى ما خلقوا للاكل والشرب او شق الانهار او غرس الاشجار او تعبير الجور أو غير هذا لا لي يعبد الله ليطيعوا اوامره لينتهوا عنه وان يقفوا عند حدوده ليعلموا انه ربهم والههم الحق وانه الغادر على كل شيء والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى قال تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم هذا التوحيد لا بد منه هو توحيد العباده وهو اعظم الاقسام الثلاثه وهو القسم الذي جاءت الرسل بالدعوه اليه وبيانه مع بيان الاقسام الاخرى لكن هذا هو الاساس والاعظم لان القسمين الاخرين معلومان للكفار ومقرون بهما لكن الذي نازعه فيه هو توحيد العباده وتخصيص الله بعباداتهم كانوا يدعون مع الله ايات اخرى منهم يدعو الشمس والقمر منهم يدعو الاصنام منهم يدعو اصحاب القبور منهم يدعو غير ذلك من اقسام المخلوقات الله جل وعلا بعث الرسل اللي ينبه هؤلاء الناس وليعلموهم وليدعوهم ان ربهم واحد يجب ان يعبدوه وحده سبحانه وتعالى ويخصه بالعباده فيطيع امره وينتهى عن نهي عز وجل والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه العباده هي طاعه اوامره وترك اوائله وما خلقت الجن والانس ليعبدوني الا ليطيعوا امري ويخصوني بالعباده دون غيره سبحانه وتعالى فهو خلقهم ليعبدوه يطيعوا امره ينته عن نهيه يتابع رسوله محمد عليه الصلاه والسلام كما خلق من قبلهم من الامم كذلك ليعبدوه وحده ويتابعوا رسلهم وينقادوا لما جاءت رسولهم من نوح الى محمد وهكذا ادم وذريته قبل بعد نوح كلهم خلقوا كل ليعبدوا الله وامروا بذلك فينبغي لكل مؤمن وكل عاقل أن يعلم هذا الامر وهذا هو معنى لا اله الا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال أسبانا ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل فالسجود لله والرفع لله والذعو لله والنذر لله وخوف والرجى ونحو ذلك فجميع المخلوقات لسألها حق في العبادة لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا كوكب ولا جن ولا انس ولا صنم ولا غير ذلك فالعباده حق الله وحده ليس للانبياء فيها حق ولا الملائكه ولا الجن ولا الانس ولا الكواكب ولا غير ذلك الاباده حق الله وحده والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم انما اله هو الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه. اياك نعبد واياك نستعين فاعبد الله فيصل له الدين الا لله الدين القائل وما امروا الا يعبدوا الله فيصلين له الدين حنفاء في آيات كثيرات هذا هو توحيد العباده وهو القسم الثاني من اقسام التوحيد وهو الذي دعت اليه الرسل وانكره المشركون انكروه لجهلهم فصاروا يعبدون مع الله الهه اخرى يقولون هؤلاء شفاعون عند الله ما نعبدهم الا ليقربون الله بحنفاء فيتقربون الاصنام أو الكواكب أو الملائكة أو بعض الموتاء يسمونهم أولياء ويسمونهم صالحين يدعونهم مع الله يأتي عند قبره يقول يا سيدي فلان انصرني اش في مريضي المدد المدد هذا عباد غير الله هذا شرك بالله نعوذ بالله أو يأتي الجن يدعوهم من دون الله أو يستغيث بالجن أو بالملائكة او بالكواكب من شمس وقمر ونجوم او بالاصنام المنحوته من جبل او من شجر او من غير أو غير ذلك او من حديد او غير ذلك هكذا وقع الشرك في الناس وهم اقسام في ذلك فالرسل بعثوا لينقذوهم من هذا البلاء ليخلصوهم من هذا الشرك وياموهم بعباده الله سبحانه وتعالى هو ربهم والههم الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وغزاهم بالنعم عليهم يعبده وحده سبحانه وتعالى قل إن صلاتي يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد قل يا أيها الرسول الناس إن صلاتي ونسقي ومحياي حيايا وما ماتي لله ربنا لا شريك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنسق الذبح يعاله قلنا الصلاة قل إن صلاتي ونسق ذبحي وقل له معنى نسق عباداتي كلها لله رب العالمين قال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال يدع مع الله الها لا وهانه بك فانما حسابه عند ربه إنه قال سبحانه ولا تدع الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت من الظالمين فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هكذا الرفوع لهم هكذا الذبح لهم هكذا النذر لهم وهكذا الاحياء الاعتقاد في الاحياء انهم يتصرفون في الكون وينفعون ويضرون او ان احدا منهم يصغى يعبد من دون الله كذا شرك اكبر نعوذ بالله انه يجوز مع الحي ما قدر عليه فقط يجوز للمؤمن وير المؤمن مع الحي ما قدر عليه يجوز انك تقول الحي القادر يا فلان ساعدني بكذا اعني على كذا ما في هذا بينك وبين اخيك هذه أمور عادية الاسباب المعروفه الاسباب الحسيه غير داخلك في هذه لكنها مع الاحياء في مع الاموات وعلى الغائبين شركه اكبر مطلقه لكن مع الاحياء تقول يا فلان اعني على... على بناء هذا البيت اعني على اصلاح السياره اعني على المزرعة أقرضي كذا وكذا او غير ذلك من الامور العاديه يسمعك أو بالمكاتبة تكتب له أو بالإطراق بالبطية أو بالتلكس أو بالهاتف بالتلفون هذه أمور عادية بين الناس ليس من الشر إذا كنت تطلب منها الذي يقدر عليه هم بل تقول لا تقول الإنسان يا فلان أدكرني جنة وأنجني من النار هذا مو بيده ولو يسمعك اللي الله سبحانه وتعالى ما نصح هذا أو تعتقد في ذلك انه ينفع يتصرف الكون وأنه ينفع ويضر دون الله وأنه عنده قدرة أن يدخل هؤلاء الجنة وينجح هؤلاء من النار في أمره هذا لا يوصف أحد من الناس هذا بيد الله سبحانه وتعالى هذا كله من توحيد العباد الذي هو محل البحث جاءت الرسل بتقريره وبيانه وإيضاحه للناس ومن هذا يعلم أنما ببردة المعروفه الموصي حيث قال يا أكرم الخلق ما لي من سواك عند حلول الحادث العالم إن لم تكن فيما عاد أخنا بيدي فضلا والا فقل يا سلة الغدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عوروك عما اللوحي والقلم هذا من الشكل أكبر نعم الله غلط في هذا الشعر المسكين الجاهل حتى وقع الشكل الاكبر يقول يا أكبر الخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوه به ما لها حك نسي الله الكليه ما لي من عند به عبد العمام يعني يوطي آه إلا معادي آخر إِنْ لَمْ في فِي مَعَاذِ آخِنًا بِيْدِ فَضْلًا فقل يا يَزَلْنَةَ الْقَدْلِ يعني معنى أن الرسول ما أخذ بيد فهو هالك فمن يجب يقل لله رسول الرسول يجب اتباعه وطاعته الرسول علينا اتباعه وطاعته المبلغ عن الله لك لسه النجاة بيده إنما النجاة في اتباعه والأخذ بسريعة ومن يطع الله واخرصه جنات يجي من تحت نهاره طاعته واتباع شريعة هذه هي اسباب الجنه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويخل لكم ذنوبكم يقول صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل جنة الا من اباه من يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقتبه ما قال من عبدني دخل الجنه قال من اطاعني دخل الجنه من المبلغ عن الله من أطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقتبه اخرجه ابو خالد الصحيح واب من هذا قوله سبحانه فإذ جاء حدود الله ومن يطع الله ورسوله يذخل جنات تجدي من تحتها الأنهار خارجه نبيه وذلك ذوذ الحظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يذخل خلال خالده فيها وله عذاب مهين قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ما قال من يعبد الرسول قال من يطع الرسول فقد أطاع الله لبالي حق الله إياك نعبد وإياك نستعين قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما امروا الا ان يعبدوا الله وفضل الله الدين غير ذلك القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات يعني ما اخبر الله به من اسماء الله وصفاته وجب علينا ان نؤمن به وأن نصف الله به وأن ان لله على وجه الله يقبل الله ليس لله في شريك سبحانه وتعالى فاسماءه تخصه وصفاته صفاته تخصه والبخل يقول لهم صفات و لهم اثبات خصهم لا يشابه الرب فيه في اسمائهم و صفاتهم ولا اسماءهم كما قال عز وجل جل و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها فله الاسماء الحسنى و الصفات لله تعالى لا شريك له في ذلك وهذا يقال توحيد الاسماء و الصفات واهل السنه و الجماعه اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم النبي و اتباعه الى يوم القيامه يؤمنون بما اخبر الله به في كتاب القران العظيم وبما صحته السنه من اسماء الله وصفاته ويمرونها كما جاء ويثبتونها لله على وجه الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفي ولا زياده ولا نقصان بل يثبتونها لله وحده ليس الا فيها شريك ولا شبيه قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله ولم ولم احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قول فلا ترجم لله الامثال لا مثل سبحانه وتعالى هل هل تعلمون سبيه لا سبيله جل و ولا شبيه له فالمعنى ان على الامه على جميع العباد على جميع المكلفين ان يؤمنوا باسماء الله و كما جاءت في القران و كما صحت بها على رسول الله عليه الصلاه و السلام اجمع عليه سلف الامه يؤمنون بها انها حق والبصير السميع و البصير والقدير والعليل غير هذا من أسماء سبحانه وتعالى وهكذا رحمته علمه غلبه لضاء نزوله إلى سماء الدنيا جل وعلا كما يليق سبحانه وتعالى استواءه على العرش رحفه إلى غير هذا من صفاته كل ما جاء في رتاب السنة من صفات الله وأسماءه وجب على أهل الإيمان العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بذلك ويفتوه لله على الوجه اللائع بالله يمرها كما جاءت كما قال السائل امرها كما جاءت يعني مع الايمان بها والتصديق بها وأنا حق وأنا صفات ثابته لله ليست مجازر بل حقيقه له وجه حقيقه له يد حقيقه له قدم الحقيقة. له حقيقه له اصابع حقيقه يرضى حقيقه ويغضب حقيقه ويتكلم إذا شاء حقيقه ويشاء ويريد اذا شاء سبحانه وتعالى كلها حقيقه كلها ثابت لله ليس فيها صفاتنا ويسمع لك سمعنا يبسل لك بصدنا بلدهم بسطتها لك أيدينا له قدم وأصابه لك أصابعنا ولك اقدامنا بل تليق به سبحانه له فيها الكمال صفات كاملة من كل الوجوه لا يشعر فيها هوا أما صفاتنا ناقصة سمعنا ناقص بصرنا ناقص قوتنا ناقصة كل ما صفاتنا ناقصة أما صلات الرب وأسماء كلها كمال، ليس فيها نقص ابدا له كمال في كله سبحانه وتعالى، فله كمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله على وجه لا يعتري فيه نقص سبحانه وتعالى، كلها كمال هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا يشبهه فيها شك سبحانه وتعالى، أن صلات المخلوقين هنقصة كل المخلوقين. المخلوق يموت والله لا يموت عنه تعالى المخلوق ضعيف البصر قد يعمى قد يكون اعور قد يكون ضعيف البصر والله منزله عن ذلك له السمع الكامل والبصر الكامل العبد يضعف ويكت تكبر ويضعف يأتيه مرض يضعف والله هو قوي العظيم دائما دائما ابدا سبحانه وتعالى وهكذا جميع الصفات كلها لله على الكمال اما المخلوق فيعتريه النقص والفناء والزوال والموت والله يقول جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم حي قيوم دائما ابدا سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوع اسياها النعاس لا نعاس ولا نوى كل حي دائما لا نوى ولا نعاس ولا خلل ولا يتعبه شيء ولا يشعره شيء هو قوي يعظم سبحانه وتعالى انما امره اذا ارى مسير يقول فيقول سبحانه وتعالى هذه الاقسام الثلاثة اعرفتموها وهذا العلم العظيم هذا علم اعظم علم وافضل علم علم بهذا هو افضل علم وهو كل علم التوحيد علم التوحيد علم هذه الاقسام الثلاثه وقد غلط فيها من لا يحصى من الأمة. ومن الناس غلطوا في هذه الاقسام فذهب قوم من المبتدعه الى نفي اسماء الله وصفاته نفوا اسماءه وصفاته وقالوا إن اثبات أسماء وصفاته معناها التشبيه ان شبها لجهلهم وضلالهم وقال اخرون ننفي الصفات نسميه اسماء بلا معاني اسماء بلا معاني سميع بلا, بلا معنى بصير بلا معنى حي بلا معنى هذا من ابطل الباطل بالله وذهب قوم الى اثبات بعض ولا في بعض اثبتوا بعض الاسماء والصفات له بعض وهذا كله باطل والذي عليه آل للحق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم بإحسان وإثبات الجميع إثبات أسماء الله وصفاته جميعا على ما جاء في القرآن وعلى مصحة السنه عن رسول الله عليه وسلم إثباتها لله جميعا كما جاءت عنه على وجه الله به سبحانه وتعالى من غير مجاز ولا تأويل بل نسبها كما جاءت حقا حقا ثابتا لله سبحانه وتعالى لا يقم به سبحانه حقيقيا سمع حقيقة بطل الحقيقة حياة الحقيقة اراده حقيقة مشيئة حقيقه غضب حقيقه رحمه حقيقه رضا حقيقة،, حقيقه لكن ليست مثل المخلوقين بل صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقها سبحانه وتعالى كما قال وهو الحاكمين ليس كمثله شيء وهو السميع الرقيب قال سبحانه ولم يكن له كفوا فلا ترجموا لله الامثال ان الله يعلم وانتم أكله. يقول جل وعلا في الكتاب العظيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الاحمر فجعل له غير اراده وله اراده فاراده غير اراده سبحانه وتعالى قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين لمن شاء يقول يستقيم ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فله مشيئه وله مشيئة لكن مشيئته سبحانه غير مشيئه العباد مشيئته كامله لا يمنعها شيء اما مشيئة العباد ضعيفه يشاءون ولا يحصل لهم ما, ما, ما اراد فمشيئته كامله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كفى يقول سبحانه و تعالى ان هذا الامر واضح من ندوه المشايخ و سمعتم الان واسال الله يوفق الجميع للعلم النافع و العمل الصالح يمنحنا في ديننا ويعيدنا يعيدنا و يشركنا أعمالنا اعمالنا ويعيدنا يعيدنا ايضا من مخالفه كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وان يعيدنا ايضا من الابتداء في الدين واختراع شيء لم الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ونساله ان يهدي ضال المسلمين ويرده للحق والصواب وينصر دينه ويعلي كلمته ويهفق يوفق ولاه امرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد كما نساله سبحانه ان يوفق جميع المسلم في كل مكان من في الدين والثبات عليه شكرا لسمحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية وما بقي إلى العمل والنصيحة وان يؤدي كل منا واجبة على قدر ما افاه الله وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول كما ذكر الشيخ اللهم إني بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الحاضر منكم الغائب هذا وردت لنا بعض تبرعات المجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين يسألونك الدعوات كل المجاهدين بالنصر من شاء الله منهم وأصلح المجاهدين ووفقهم ونصرابهم الحظ وتقبل من يساعدهم وعانهم على خير وجاء دور الأسئلة ونستسمحكم في عرض هذا السؤال في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز ويسمون ذلك يوم الشرطة يتكرر كل عام وفيه يحصل بعض الملاحظات. مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه وثم يركب رجل د... فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره اامل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية هذا الله سلوان هذا هذا فيه ناس عندهم بعض ثلاث بهلوانية بعض الباكستانيين واجدر فيه البحث مع العلماء ودرسها العلماء وقلموا فيه الحكومة ونسأل الله يوفق أولادها الأمور بكل غير هذه بعضها يدرك بالتعلم وهي الألعاب يدرك بالتعلم ولكن لا يؤمنون أن ينسوا فيها أشياء خبيثة يدرسونها فيها ينسلها العامة وربما كانت من الشعولة التي خلوها من الشياطين والجن لا يؤمنون ولا شك ان المصلحه في منعهم وفي عدم هذه اللعبه لانها تجر شرا ولكن نسال الله يوفق ولاه الامور لما فيه صلاح الامه ونجاتها المقصود هذه الالعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها العاب بهلوانيه وقد ناقشها اهل العلم ونظر فيها اهل العلم فيها اشياء تدرك في التعلم من بعض في جر سحب الاثقال ورفع الاثقال وجر السيارات و ذلك لكن يقال عنهم أنه يذكرون فيها بعض الاحيان اشياء من, أم من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها أولاة الأمور فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون وسوف وسو.. وسو يتابع هذا الأمر هذا مبلغ المجاهدين سوف يتابع هذا نعم وهذا مبلغ آخر المجاهدين تقبل الله من الله يقبله. شيخ أصلح المجاهدين. الله. اللاعبين بالله عن قعود. من شيخ هذا ربا الإنسان يعني تعمل عمل, عمل ابنها لم يجوز هذا. يجوز لا لها شيء آخر من خلقتها عندها, عندها لعب لاعب عندها شراسة في أشياء لكن أهميته هي لا هي لها نضرب آخر قعود لا شيء آخر. أحد لفه يقول مقصود تعمل تدريب عسكري كامل. قدام الرجال. لا هي لها سلالة خاصة. تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصين. يدرب. لأ. لا شو؟ كانوا الأهم. نعم. وهذا المبلغ راح للمجاهدين. نعم. بينهم هكذا. يعني اللي يريد يعني يتبرع إما يذهب إلى بنك السبع ويجي إلى فضي. نعم. ما يناله إلا هذه المحلات الأربع. أيوه. هنا بنك مصرف الراجحي وسبيعي وبنك الأهلي وبنك الرياض مم. نعم. نعم. مم. نعم. لا. اللو مرت بهذه الأربعة ثم تقبلها هاللجنة من هنا وتروح به إلى باكستان. المندوب يشترط الله خير هناك مندوب يسلم من جهة معينة هذه النقود هل يعطى أو أولا ترفع؟ لا الذي نعلم ما فيه إلا هذه الأربعة حسب أمر الدولة لأن لا لا تضيع الأمور لأنهم يخشون عن تضيع يأخذها ناس ما يطأينه يذهبون بها نعم نعم أو تسرق منه أو شيء لي عم آخر يقول الأحالي بهذا السؤال لي عم شقيق لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت علما أنه يملك بيتا خاصا به وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين سماحه الشيخ ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي هل موقفي معه سليم علما أن الآن مطرود من البيت عنا خير خرجنا هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر لا حول ولا لكن إذا كنت صادقا ارفع بأمر يا المحكمة أو يا الهيئة أو إليهما جميعا ارفع المحكمة والهيئة وافتش الشهود عليه حتى يحكمه بحكم الله من القتل أو الاستتابة ولا تسكت لكن لا لا, لا تكن وحدك شوف الذين يعرفون من أقاربك استقاط العدول لأنهم قد يقولون عنهن كاذب ولكن إنهم طردنا قلته هالكلام لا لا وتلتمس ناس استقاطات اثنين ثلاثة أربعة يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله بارك الله فيك لا تسكت لا تسكوت لا انت ولا غيرك من يشاهد هؤلاء من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعفلون ما يخالف له الإسلام الواجب أن بامرهم بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها ولكن لا واحد الواحد ما ينفع تتمس ناس مع اكثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعمالها الخبيثة وأقوالها السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعه حتى لو قال هذا لغرض هذا كذا هذا كذا نعم لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سمحت الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة وكلما ورد لفظ لا إله إلا الله وهذا هذا من البدع عم لا أما كون ميحة يت... الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأ... بأصوات جماعية هذا من البدع أما كون إنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأنه انتبه وذكره وأخوه فلا بأس هذا مأمر ومشروع مشروع يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال ما المفردون قال الذكر الله كثير والذكران ذكر الله مطلوب دائما قال تعالى وما يعيش عند ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ويقول سبحانه يا ايها الذين آمنوا اذكر الكثير وسبحه بختم واصيده ينبغي لهم أن يكثر من ذكر الله في كل مكان وإذا سمع الذكر الإخواني انتبه وذكر الله مثل ما ذكره إخوانه هذا شيء مطلوب وهكذا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه من ذلك لكن كونه يجي ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر ففدعه ما فعله الصوفي الصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد المسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود الله, الله هل يفسد التوحيد كلام بعض العامه تفضل ما عندنا الا الرحمن او ما معنى ما معي الا الرحمن او قولهم يا وجه الله ما اسرع ما جاء او يا وجه الله صحيح قال لا لا ما عندنا الرحمن والله ما الرحمن معنا ان شاء الله ما أشبه لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم اينما كنتم قال منكم ما يكون من نجوات ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسه الا وسادسهم ولا ان من ذلك وانا له ومعهم اينما كانوا لكن معناه يعني بعلمه ومعناه أن معهم في الأرض يجب ان يعلموا هذا معناه معهم الرحمن يعني بعلمه واطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم فوق عرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق أما يعتقد أن معهم في الأرض هذا منكر كفر ضلال هذا هذا قول الحلولية نعوذ بالله لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل هنا قال سبحانه ومعكم اينما كنتم يعني معنى عند أهل السنة والجماعة في علمه واطلاعه عليهم ولهذا قال ما يكون جهلا له رابعهم ولا خمسة إلا وسدسهم ولا أدى من ذلك ولا أقرأ لهما عمنا ما كانوا ثم ينبئهم ويعملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هو معهم بالعلم ولهذا بدأ لا يهم ترى, ترى أن الله يعلم السؤال في الأرض وختمها بالعلم أيضا فبدأ لا يهم بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن مراد علمه سبحانه في أحوال عباده واطلاعه على احوال عباده ورؤيته لهم الى غير هذا هكذا عند اهل السنه والجماعه هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى م. ما معنى ما من تقرب الي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن اتاني يمشي أتيت هروله ما هذا معنى هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يزورني وحين ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان دخل ملائكه نظروا في من الخير منهم وان قرب الى شبرا تقرب منه ذراعا وان تقرب من ذراع تقرب منه باعا وان يمشي اتته هروله هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعه الى طاعه سبحانه وتعالى مشيرها هذا الى سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيه هذا التقرب منه جل وعلا الا هو سبحانه وتعالى مثل ما في استواءه ونزوله وربه ورحمته كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سواء سبحانه وتعالى فلا نكيف تقربه ولا نكيف مذيئه ومشيئه هو ولها فلا نكيف ذلك بل نقول على وجه الله يقبل سبحانه وتعالى لكن لكن من ثمرت هذا ومن أنه أسرع بخير إلينا أسرع بخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا نعم هذا مبلغ المجاهدين ايضا بارك الله هل قول المسلم اللهم اني اسالك بجاه فلان او اسالك بفلان او باعمال فلان هذا هل هذا يبطل التوحيد هذا يسمى توسل التوسل اقسام توسل شرعي وهو التوسل الى الله بطاعته واتباع شريعته وهذا كله. دي هو كله الدين هو التوسل الى الله بطاعته وتوحيده والاخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوسيلة إلى جنته وكرامه والنوع الثاني توصل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواتك وهذا جائز ايضا اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن لي. اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبك لك ونبيك اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعته لك واتباعي شريعتك واداء الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي ربي اسالك ان لي هذا توسل باسماء الله وصفاته وباعمالك الطيب كل هذا توسل شرعي طيب مامور به الثالث التوسل بدعاء اخيك يدعو لك يا رب يا فلان الله لي اللهم اني اسالك ان تقبل دعائه لي وما اشبه ذلك كما كان يدعو لاصحابه هو توسل بدعائه وكما دعا للاعمى حتى شبه الله توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل الله متقبل منه هذا كله جاهل كله شرعي وهناك توسل باطل وتوسل شركي أما التو... وهو نوعان نوع معناه شكل أكبر وهو التوسل إلى الله بالتبطع بعباده الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك كما قال الكفار ما نعبدهم إلا الله والله الثلثاء هؤلاء شفعون عند الله هذا شكل أكبر يتوسل بالانبياء والصالحين يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد هذا شرك اكبر ويسميه بعض المشركين توسل وهكذا يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالاصنام يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبحوا لها ينذر لهذا توسل شركي شركا اكبر اما الاساءه عنه ايها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع وهو ان تقول اللهم يناس بجاه نبي او بجاه الانبياء او بحق الانبياء او بحق والدي او بحق فلان او بجاه فلان هذا, هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك لكن من وسائل الشرك والصالحين لجمهور العلم الحق لا يجوز التوسل به لان الله ما شرع لنا نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان ولكن يتوسل باسماء الله وصفاته وباعمالنا الصالحه كما قال عز وجل ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها وقال في الحديث الصحيح من قال اللهم اني اشرك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال لما سأل ما سمع انك راجل يدعو بها الدعاء قال لغا اسال الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب واذا دعي سئل به اعطاء كذلك حديث ثلاثة الذي دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخره فتوسل الى الله احدهم ببر والديه واثناء يتوسل الى الله في عفه عن الزنا واثناء توسل الى الله في اعداء الامانه فرج الله عنه فالتوسل الإيمان والتقوى والعمل الصالح وباسماء الله وصفاتها هذا هو المشروع او بدعاء هي الى دعاء هذا هو المشروع اما التوسل بجاه فلان او بحياه فلان او بذات فلان او بحق فلان هذا غير مشروع بل هو بدعه ولا يدل عند اهل العلم عند ان دعمه العمل العلم لا يجوز لان توسل غير مشروع ما شرعه الله لنا نعم دين اماني وذاتي الوالدين الامانه عايز. نعم. نعم. او باجلاس سبحانه وصفاري من لو هذا يشرح المؤمن بعد بعد الاذان بعد المؤذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسنه مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي واحد صلى الله عليه بها اللهم صل عليه وسلم ثم سلوا الله الوسيله فانها منزلت في الجنه لا تنبغي للعبد ببلاد الله وارجو ان اكون انا هنا ثم سالوا الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامه حلت له الشفاعه هذه الوسيله منزله في الجنه اصل في الجنه عظيم لنبينا عليه الصلاه والسلام لا ينبغي سؤال الله ان يعطيه هذه الوسيله وفي اللوط الاخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وبعدكم ما قال محمدا لو عدته انك لا تخيب مني عاد هذا مشروع ايضا بعد الاذان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيله وهي منزلته في الجنه لا تنبغي الا عبد من الله قال النبي وارجو ان اكون أنا, انا هو عليه الصلاه والسلام الله شفاعته لكن تطلب من الله يشفع الامه يوم القيامه حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمن والجنه لكن تقول اللهم شفع فيه نبيك اللهم اجعلني من اهلي شفاعتك اللهم لا تحرمي شفاعتك لا تقول يا رسول اشفع لي لا تدعوه بعد غفاتك صلى الله عليه وسلم تطلب الله ان الله يشفعه فيه اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من اهلي شفاعتك اللهم لا تحرمي شفاعتك يا ربي هكذا المؤمن يسوع ربه قول لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى أما في حياتنا بس كان حيا بيننا بين أصحاب يقول يا رسول الله اشفع لنا يدعو الله لنا وكذلك يوم القيامة ما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له اجتمع المبين ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة لأنه في حالة تقاعشنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لرضب الله وحلول النقم والبلايا تقدم في هذا المكان غير فراء أن الواجب على العلماء التعاول في هذا الأمر وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويشرى الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجراء ولو من دون مكافأة المكافأة عند الله سبحانه وتعالى كان الصعابة ربما أرضاه يدعون إلى الله من دون مكافأة وهكذا الرسل عليه وساطه والسلام الى الله من دون أجر قل لا أسر عن الأجر إن إلا على الله هكذا العلماء والأخ الغير عليه من يدعو الى الله في أي مكان حسب ما إنهم من العلم ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر نصر الحق حتى تجتمع الكريمة وحتى يتعلم الجاهل حتى يرشد الضال، أما التقاعس هذا ليس من الدين، الهاء مما يزينه الشيطان ويدعو اليه الشيطان فلا يجوز التقاعد عن الدعوه الى الله من اهل العلم يجب عليهم يدعو الى الله في كل مكان سواء كانوا قضاة او مدرسين او لا قضاة ولا مدرسين لكن عندهم علم عليهم من يبذلوا نصحهم حسب الطاقه فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاه يشجعونهم وينصومونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يحفى حتى تكون الدعوه متعاضده واحده ومتعاونين متناصرين متفاهمين واذا غلط واحد منهم نبهه الاخر وتفاهم معه الاخر حتى تزول الوحده وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الاخطاء وتزال الاخطاء هكذا واجب على العلماء وآخر يقول سؤال موجه سمحت الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره يتمتعن بالصحة النعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم سمحت الشيخ إن المجتمع الإسلامي في كافة أخطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكسفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائي به ويستخدم وقع المسلمين الآن دليلا لابتناع الشباب الطريق الذي ينخدع في مظاهر الأ وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة وإننا أمة مستهدفة لا لبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت لنا مع خبراء الغرب الذين وفدوا لنا تحت ستار التعاون الثنائي إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في في دول جزيرة العرب قلبت معها مفاسدة للأخلاق والذمم والعداد ان مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكسب علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا هذا المجتمع المسلم أرجو مسامحتكم القاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن وإذا, وإذا ترون تخصيص أحد الندوات عن هذا الموضوع موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي. بارك الله فيك. الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر احوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهاد جهودهم وقد عنوا عنايه كبيرة لصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم ولقاء الشبه عليهم في كل مكان. فهم لا يدخل بسعاً في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإن قال الشبه على الناس سواء كانوا نصارى أو يهود أو شعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة ولكن هذا يوجب على اهل الإسلام مضاعفه الجهود ضد عدوهم داموا مستهتفين ويعرفون هذا من عدوهم فالواجب ان يكونوا ضد هذا العدو أن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وكل قوة والله جل وعلا يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الناس مفتنون ومبتلون ويقول جل وعلا هو الذي خلق السماء والارض في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا قال سبحانه إنا جعلنا مع أرزنة لها لبلوهم أيهم احسن عملا الله الذي خلق الموت والحياه ليبلوى فايكم احسنوا عملا هذا ابتلاء وامتحان يبتلي الله الاخيار بالاشرار ويبتلي الاشرار بعضهم ببعض والاخيار بعضهم ببعض حتى يتبين من هو صادق في دعوته الى الله من هو الصابر على دعوته الى الله من هو مستقيم ومستمر من هو الضعيف الجاهل من هو المتخلف من هو المغلوب على امره هذا الواجب على على العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوه وينصر من دعا اليها وان يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعه وغير لا شك ان هذا امر عظيم يجر بالعنايه والجهد موجوده فيه بحمد الله ونسأل الله انفع بالاسباب نسأل الله انفع بالاسباب والدوله وفقها الله قيمه بشيء كبير من هذا وعلى حسابها جم الغفير من الدعاه في ارجاء المعموره في اوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقا جم الغفير كلهم يدعون إلى الله ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم ويرتقهم المزيد من العلم النافع ويمنحهم الصبر ويوستلهم العوان من كل مكان من إكوانهم نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون إلى الله على علم وعلى بصيرة وعلى إخلاص لله ورابة فيما عند عنده سبحانه وتعالى <تصفيق> واخر يقول ما حكم ابناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد علما بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناس ليس لهم إرث من جدهم إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث وإنهم إرث لأعمامهم لكن يستحب لجدهم ان يوصي لهم بشيء في الثلاثة أقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم يستحبوا له ان لهم لأنه غير وارحين ويستحبوا له يوصل بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال ويستحبوا لأعمامه ويواسوهم إذا كان أبوهم ما اوصالهم ولكن لا يجب يظن بعض الناس أن هذا يجب لا إنما لهم وصية يساعدون نعم فهذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضا سبب في السر الموجود القائم الآن يعني. كيف يحرم أبناءه منه ولا ولو أنت ومالك لأبيه إذا كان مال شيء معين ولا اعطاه ابو شيء معين ما. انما المال باسم الاب المال للاب نعم نعم بعض الناس يقول ان الجد يحق لك له ان يقيم اذا فلا بس مثل ما سمعت اذا اوصلهم فلابد اذا اوصلهم فلابد نعم بسم الله الرحمن الرحيم واخر يقول ساهمت في بنك البنك السعودي الامريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت المساهمه وارسل إلى البنك المكسب لمده اربع سنوات وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا فبعت الاسهم بزيادة ثلثين عن راس المال فارجو افادتي هل الزيادة التي استلمتها عن عند من رأس مالي وكذلك التي استلمتها عن الاربع سنوات حلال ام غير ذلك واذا كان فما هي حلال فماذا افعل بتلك الفلوس المشاركه في البنوك لا تجوز لانها يعاملها مم. الله يقول ولا و يرضى عنك لك راس المال والباقي تصرفه في وجوه البر في مال الخير في صدق الفقراء والمساكين مم. في غيث الذين مدين ومعسرين في اشبه في مساعدة المتزوجين او ما اشبه ذلك ولا تقف يكفيك راس المال والحمد لله وعليك التوبه والاستغفار ما وقعت آه طبعت آه كتيبات طيب موفق الله الله وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض